يَوْمَ ي ُ د ْ ع و ن َ إ ل َ ى ن َ ا ر ج َ ه َ ن م َ م َ د ع َ ه َ ذ ه النَّارُ ا ل ّ ت ي ك ُ ن ت ُ م بِهَا ت َ ك ْ ذ ِ ب ُ و ن أَفَسِحْرٌ ه ذ ا أَمْ أنْتم لا ت ُ ب ص ِ ر و ن َ ي ص ْ ل َ و ه َ ا ف َ ا ص ب ِ ر و ا أَوْ لا ت َ ص ب ِ ر و ا س َ و ا ء إ َ ن َ ع ْ ل َ م ُ أَنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن إ ِ ن ا ل م ُ ت َّ ق ي ن َ فِي جَنَّاتٍ و َ ن َ ع ي م ف َ ا ك ِ ه ي ن َ بِمَا آتَاهُم ر َ ب ّ ه ُ م و َ و ق َ ا ه ُ م ر َ ب ّ ه ُ م عَذَابَ ا ل ج َ ح ِ ي م كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ و َ ز َ و َ ج ن َ ا ه ُ بِحُورٍ ع ِ ي ن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 وَأَمْدَدَنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُومٍ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ و َ أ َ ق ْ ب َ ل بَعْضُهُمْ ع َ ل ى ب َ ع ض ي َ ت َ س َ ا ء َ ل ُ و ن ق ا ل ُ و ا إ ِ ن ا ك ُ ن ّ ا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا م ُ ش ف ِ ق ِ ي ن فَمَنَّ اللَّهُ ع َ ل َ ي ن َ ا و َ و ق ا ن َ ا عَذَابَ ا ل س َّ م ُ و م إ ِ ن ا ك ُ ن ا مِنْ ق َ ب ْ ل ن َ د ْ ع و ه أ َ ن ه ُ ه ُ و ا ل ب َ ر ّ الرَّحِيم ف َ ذ َ ك ِ ر ْ فَمَا أ ن ت َ ب ِ ن ع م َ ة ِ رَبِّكَ ب ك ا ه ن ٍ و َ ل ا م َ ج ن ُ و ن أَمْ ي َ ق و ل ُ و ن َ ش ا ع ر ٌ ت َ ر َ ب َّ ص ُ بِهِ ر َ ي ب َ ا ل ْ م َ ن ُ و ن ق ل ت ُ رَبِّ ص ُ ف ف َ إ ِ ن ّ ي م َ ع َ ك ُ م مِنَ ا ل م ت َ ر َ ب ّ ص ي ن أَمْ ت َ أ م ُ ر ُ ه ُ م أ َ ح ل َ ا م ُ ه ُ م ب ه َ ذ َ ا أ َ م ه ُ م ق َ و ْ م ط َ ا غ و ن أَمْ ي ق و ل و ن َ تَقَوَّلُهُ بَل ل ا ي ؤ م ِ ن و ن ف َ ل ْ ي أ ت و ا ب ِ ح َ د ي ث ٍ مِثْلِهِ إ ِ ن ك َ ا ن و ا ص َ ا د ق ي ن أَمْ خُلِقُوا م ِ ن غ ي ْ ر ِ شَيْءٍ أَمْ ه ُ م ا ل خ َ ا ل ِ ق ُ و ن أَمْ خَلَقَ ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض َ بَل ل ا ي و ق ِ ن ُ و ن أ م ْ ع ِ ن د َ ه ُ م خ َ ز َ ا ئ ن رَبِّكَ أ َ م ه ُ م ا ل م ُ س َ ي ط ِ ر ُ و ن َ أَمْ لَهُمْ س ُ ل ّ م ٌ ي َ س ْ ت م ِ ع و ن َ فِيهِ ف َ ل ي َ أ ت ْ ت ِ م ُ س ْ ت م ِ ع ُ ه ُ م بِسُلْطَانٍ م ُ ب ي ن َ أَمْ لَهُ ا ل ب َ ن َ ا ت وَلَكُمُ ا ل ْ ب َ ن و ن أَمْ ت َ س ْ أ ل ُ ه ُ م ْ أ َ ج ر ً ا فَهُمْ م ن مَغْرَمٍ م ُ ث ق َ ل ُ و ن َ أَمْ ع ِ ن د َ ه ُ م ا ل غ َ ي ْ ب ُ ف َ ه ُ م يَكْتُبُونَ أَمْ ي ُ ر ي د و ن َ ك َ ي د ً ا ف َ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر ُ و ه ُ م ا ل م َ ك ي د و ن أَمْلَهُم إ ل َ ه ٌ غ ي ر ُ ا ل ل َّ ه س ُ ب ْ ح ا ن َ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ و إ ن ي َ ر َ و ا ك ِ س ف ً ا م ِ ن َ ا ل س َّ م َ ا ء س ا ق ِ ط ً ا يَقُولُوا س َ ح ا ب ٌ م َ ر ك ُ و م ف ذ َ ر َ ه ُ م ح َ ت ى يُلاقُوا ي َ و م َ ه ُ م ا ل َّ ذ ي فِيهِ ي َ ص ع ق ُ و ن يَوْمَ ل ا يُغْنِي ع َ ن ه ُ م ك َ ي د ُ ه ُ م ش َ ي ئ ً ا و َ ل ا ه ُ م ي ن ص َ ر و ن و َ إ ِ ن َ ل ِ ل ّ ذ ي ن َ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ و َ ل ك ن أ َ ك ث َ ر َ ه ُ م ل ا ي َ ع ل م ُ و ن وَاصبِرِلحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنكَ بأَعيُوننَا وَسَبِّح بحَمْدِ رَبّكَ حينَ تَقُ وَمِنَ الليْلِ فَسَبِّحهُ وَإِذَبارَارًا ل ن ُ ج و م